إن مسلمات مؤمنات قارثات تائبات عابدات مؤمنات. قانتات تائبات عاببات سائحات فيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا فسكم وأهلكم لا عون وقودها الناس والحجارة عليها ملاك غلاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتبوا غيره انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندهم بَنَىٰ كَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَلَدَ جِنٍّ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَلَدِي مِنَ الْقَوْمِ وَارٍ وَمَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ